څه صبر قلبې صبر قلبې که مې نن عندك صبر یا ربې زه پوهې علم پدشې صبر قلبې که مې نن عندك صبر یا ربې قلب یې علم پدشې صبر قلبې که مې نن عندك صبر یا ربې يمن رد يوسف اليعقو بعد ما ظلمت لدرو علي ولا ديرت سالم ترى قلبي بغيابا عطن الصبر كان امتظر لما يجي تا وانا صار كل انتظار وين هاللي تجي يا ابني تعال يا البعد طاق قدرت تجي صعب الحكي دموع بكي يمتى تجي قلبي يعلو بعدش يصبر قلبي كل امي عندك صبر يا ربي قلبي عليك لهمني من عندك صبر, صبر يلبي يلبي عندك صبر يا ربي بعيد انت عن عيوني ولا الطبعة اكتجافيني ينابض في شرايلي علي معقول ناسيني انت الحلم عينك تلم أحلمنيات همسك صدو صوتك مدى وحج يكفرات روحك وفا وقلبك شفا ذاتك صلاة صمتك دعا كلك نقايا أغلى ذات قلبي يعليه بعدش يصبر قلبي يلهم منك عندك صبر يا ربي قلبي يعليه بعدش يصبر قلبي يلهم منك عندك صبر يا ربي حشتني يا علي الأكبر تعبت وقال يا تصبر تعالي لحضن أمك وخلني قعد ونبذكى سوى لفلي يا ابن علي ارجع معي احشي بس بس تمه صوتك شفاي بس لا تقول صعب الوصول قول انا جاي بس برضاي ترضى بشقاي هذا جزاي ايش <imitation> يصدر